بسم الله الرحمن الرحيم ألف الأمر تلك آيات الكتاب المبين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 رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا كيدا إن الشيطان للإنسان عدو وَكَذٰلِكَ جِئْتَ بِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ آبَائِكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ وإسحاق إن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 وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارتين كن فاعلين قالوا يا أبانا مالك لا تأمننا على يوسف وإنا له لنا أرسلهم معنا غدا يرتع ويلعب وان له لحافظون قال إنني لا يحزنني أن تذهب به وأخاف أن يأكله الذئب وأن عنه غافلون قالوا لأن أكله الذئب ونحن عصبة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 قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمين كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعيما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب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 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء سوعا الا ان يسجن الا ان يسجن او عذاب اليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن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 فَنَمَا رَأَى قَمِيصًا قُدَّ مِنْ دبر قَالَ إِنَّهُ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لذنبك إِنَّ وقال نسوا في مدينة رأت العزيز تراود فتى عن نفسه قد شغف له حباً. إن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 ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه وعلا تصرفني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 وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق, وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماق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 وسبع سنبلات خضري وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا رؤياي إن كنتم, كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضواث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام عالمين وقال الذين جاء منهما والذكر بعد امته أنا انبئكم انا انبئكم بتاويله فارسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهم 177. وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون 178. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه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 هي عصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءهم الرسول قال ارجع الى ربك فاسال فاساله ما بال نسوة اللات قد قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال لما خطبكم اذراؤتم يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصل الحط انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم أنني لم أخذه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لا أمر إن النفس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 إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف فِي الأرض يتبوأ منها, يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء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 خلّكن من أبيكم ألا ترون أنني في الكيل وأنا خير المزيلين فإن لم تعطوني به فلا كيل لكم عدي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعل قالن في تيانيه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم عنا اخانا فارسل معنا اخانا نكتل وان له لحافظ قال فلامنكم عليه الا كما انتم على اخي من قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين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 قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما أتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخل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 ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة, إلا حاجة في نفسي عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا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 السارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه منوجد في رحله منوجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 استيأسوا منه خلاص نجية. قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا موثقاً من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. أو يحكم الله لي وهو خير من حاكمين إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا وما كنا لغيب حافظين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 عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً، إنه هو العليم الحكيم، وتولى عنهم، وقال يا أسف على يوسف، وبيضة عيناه, عيناه، من الحزن، فهو كذيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا او تكون من الفالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسْنَى وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِنَّةٌ وَجِنَّةٌ بِبِضَاعَةٍ مُزْجَةٍ فَأُوفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِ المُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من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 لو لان تفندون قالوا تَّلَّاهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِ القاه على وجهه فرتد بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين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 وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.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 أو تأتيهم الساعة بعثتهم وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين